وَلَمَّا جَأَهُم رَسُولهُم مِن عِندٍ اللههِ مصدَدِّقُ لِمَا مهُم نَبَذَ فرَيقُ مِنَ الذيينَ أُوتُر الكتاب نَبَذَ فرَيقُم مِن الذيينَأَوتُ الْ الكِتابَ كِتابَ اللهَِّ وَر أَظُهورهِمْ كَأَهُم لا يَعلمون.